ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إلى آخر هذه الآيات التي ذكرنا أنها تمثل مقطع مستقل من مقاطع الصورة وإن كان متمم لغرض المقطعين اللذين قبله ونحن في تناول هذا المقطع سوف نتعرض لأحد جوانب إعجاز القرآن وهو الإعجاز العلمي في القرآن كما ذكرنا ان كلمة إعجاز صارت تطلق على كل مظاهر العظمة في القرآن وكل ما يدل على أن القرآن من عند الله وبغض النظر عن المعنى الحرفي لكلمة إعجاز لأن المقصود ان القرآن أعجز الخليقة أن ياتوا بمثله وكان هذا يتمثل أصالة في نظمه البديع الذي لا عهد البشر بمثله ولا قدرة لهم عليه بايد أن القرآن احتوى بالإضافة إلى ذلك إلى أمور كثيرة تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى ومنها بعض الحقائق العلمية التي ذكرت في القرآن ثم اكتشفت بعد ذلك واصطلح على تسميتها بالإعجاز العلمي في القرآن. نريد أن ننبه إلى عدة أمور قبل أن نشرع في هذه ذكر هذه الآيات. وطبعا احنا للأسف يعني نتلقى ضيق الوقت حنضطر الآيات اللي فيها كلام كثير عن الإعجاز العلمي نختصر إلى حد كبير في الكلام على اللفتات البلاغية رغم أنها دي سمة عامة في القرآن كله. نظم القرآن وجوده نظمه روعة كلماته وتعبيراته هذا في القرآن من أوله إلى آخر بعض الآيات يكون فيها جوانب أخرى كاخبار ماضية يوجد ما يؤيدها أخبار مستقبلها حدثت إشارات علمية وهكذا في هذه الآيات هنركز أكثر على بعض الإشارات العلمية اللي فيها وبعض اللفتات البلاغية انتسع المقام لكن القضية هنا يعني لما يأتي في القرآن ذكر آيات كونية هذا موضوع أصلا يحتاج لنظر ذكر الايات الكونية في القرآن له غرض رئيسي وهو ارشاد الخلق إلى عبادة التفكر والتدبر في خلق الله لأن هذا التدبر يؤدي إلى الإيمان يؤدي إلى الإيمان بوجود الخالق يؤدي إلى الإيمان بأنه خالق واحد يؤدي إلى الإيمان بأنه هو الذي يستحق للعباده ولذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات آيات لأولي الألباب إذن ما ذكر في القرآن من آيات كونية له غرض رئيسي إرشاد الخلق للتفكر والتدبر فهذا يهدي المنكر لوجود الله إنه يقر بوجوده والمشرك الذي يقول بتعدد الأرباب فيهتدي إلى أن هناك رب واحد وخالق واحد للكون فإن كان ممن يقول بأن هناك رب واحد للكون ولكن يوجد الهه كثيرون يعني بمعنى يجعل يقول أن الله هو الخالق ولكن يمكن أن يعبد معه الملائكة والنبيون فسائر آيات القرآن ترد عليه هذا الأرض هناك أمر آخر في إذا كان الكلام هذه الآيات ومدى أثرها على الذي يؤمن بالكتب المحرفة حول ما أنا أؤمن بوجود رب واحد وخالق للكون إلى غير ذلك أقول له طيب هنا في الآيات دي فيها جانب آخر غير ذلك في جانب بلاغي وإحنا قلنا ذا موجود في القرآن كله أعلى حاجة في شعر الشعراء الوصف ده اللي بيخرج عندهم ال. كوامن من أشعارهم إما يعني وصف النساء إما وصف الحضائق الغناء ويسموها وال... الطبيعة أو غيرها وغالبا الشعراء بيحاولوا في الأمر هذا يضيفوا نوع من أنواع المجارات الأهواء لكي يحلو الوصف في النفوس ومع ان القرآن ليس فيه إلا الصدق وليس في شيء من مجارات الأهواء ولكن وصفه للكون أتى وصفا بديعا لا يوجد له نظير فإذا آيات وصف الكون هي احدى المعجزات البلاغية في القرآن الأمر الثاني لما تيجي تقارنها بالموجود في الكتب الأخرى أصحاب هذه الكتب يقولون أنها من عند الله غير محرفة وغير مبدلة وإحنا بنقول انهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله مش لازم يكون كل هذا كذب لا اكيد في حق احنا بنستذل عليهم احيانا ببعض ولكن هم ضيعوا الكتاب الذي نزل عليهم لو كان موجود كما ذكرنا كنا هنلاقي فيه بلاغة نلاقي فيه الاتقان نلاقي فيه اكتمال للمعاني نلاقي فيه كل ما هو موجود في القرآن وان كان بدرجات متفاوت لان الله تبارك وتعالى يفضل بعض الاشياء على بعض لكن احنا في المقابل اه ممكن نلاقي عندهم بعض الامور الصحيحة لكن تلاقيها في غاية الركاكة طب انتوا بتقولوا ان هو ذا من عند الله وان القرآن كذب طب يبقى اللي من عند الله الخالق وصفه لخلقه لو كان هو كلام الكلام اللي معاهم هو اللي من عند الله يكون في هذه الدرجة من الركاكة واللا يولد في القلب يعني لا لا خشوع ولا خبوع ولا إذعان ولا شعور بعظمة الخلق والكذب هو اللي يولد ذلك والمتأمل اللي ما ذكر في التوراة والإنجيل موجودا مع القوم الآن حول الآيات الكونية يجد أنها أمر نادر جدا ويذكر بعبارات في غاية الركاءك والرتابة كما ذكر يبقى الآيات الكونية من الإعجاز لو قارنتها بشعر الشعراء ومن الإعجاز لو قارنتها كتب بكتب الآخرين الأمر الآخر إن ده ينطبق على كل الآيات الكونية حتى لو كانت بتصف شيء كل الناس شايفاه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إحنا بنقول لا في أعلى من كده كمان إيه إن أحيانا تكون الآيات الكونية بتتضمن حقيقة علمية ولكنها لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طب هو الناس فهموها ازاي ما هو معلوم من القرآن من عند الله او هكذا كان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالمؤمن عارف انه من عند الله فلما ربنا يقول في القرآن ولقد خلقنا الانسان من سلالات طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة المضغة فخلقنا المضغة عظاما. يوم المؤمن يقول الشايف يقول هذا من عند الله طب الكافر يقول هذا ما يخبر به محمد أتباع ما مش هيعترض برضه لأن هو عنده إنه يعلم أن القرآن من أول يوم نزل وهو في الدعوة قائمة أنه من عند الله وأن الله يعلم الغيب فكونوا في حاجة مش فمش مش يعترض عليه كان يعترض لو في خبر كاذب إنما في خبر غامض كان العرب أعقل منهم يجوا يعترض دلوقتي في ناس يعني يعني بلغ بهم حقدهم إنهم يعترضوا عن ما العرب تقول لك طب هم العرب أنت بتقولوا ده إعجاز طب اللي خطبوا بيه بي بين مؤمن قال هذا غيب أخبرنا الله به وبين كافر قال هذا ما يدعي محمد أن ربه قد أخبره به ولم يجدوا أن من حقهم أن يعترضوا لأن القرآن من الأول أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن تتكلم أن الله يكلمهم أن هذا القرآن من عنده وأنه هو عالم الغيب وأن هذا من الغيب الذي يعلمهم إياه فبقى هذا الأمر ان الناس بتنقله هذا ما أخبرنا الله به ثم انقلب هذا الغيب إلى شهادة لأن الغيب هذا مش غيب مطلق ده شيء موجود داخل جسم الإنسان ولكن الإنسان مش بيشوف ثم أقدر الله تبارك وتعالى الخلق على رؤيته فصار هنا عند المعاصرين دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن من عند الله ليه؟ لأن الاحتمال الكذب هنا منتفي تماما لأن شيء لم يكن معروف عند الخليقة بأسره، ولا حيقولوا بقى أفكون في طراء عليه قوم آخرون، ولا يقولوا أساطير الأولين اكتتبها، وأدى هذا أمر لم يكن معروف على وجه الأرض. ولذلك احنا بنقول حقيقة واحدة في القرآن تكتشف تدل على أنه من عند الله، وهو مستحيل تيجي من من طريق تاني، وبالتالي البعض اللي بيتوسع جدا. انه يدور على اي حقيقة علمية يقول في القرآن نقول له اسات يسيء للقرآن ويسيء للثابت من الاعجاز العلمي لان احنا عندنا مثال واحد يكفي بعكس الكتب السابقة بالنسبة لنا ان احنا بنقر انها من عند الله لو قالوا فيها عشرين مثال صح واحد بس غلط غلطنا يبقى ده لانه حرفت وبدلته والعشرين الصحي من عند الله انت حطيته واحد ولا اتنين فضلا يكون العكس عندهم كثير جدا يخالف حقائق العلم أه؟ اللي اكتشفت وهذا يدل على التحريف لكن العكس هما هم بيقولوا القرآن كله كذب يقول لهم طب الآية دي هتبقى كذب ازاي فاذا ثبت ان الآية دي يستحيل ان تكون كذب بطلت دعواهم على القرآن ككل يبقى اذا عندنا آيات فيها اشارات إلى أمور كانت غيبا ثم تبينت للناس بعد ذلك أعلى من كذا كمان ان بعض الباحثين المسلمين استفاد من بعض الآيات في تأصيل علوم باكملها علم البصريات علم من وضع المسلمين من أوله إلى اخره ليه قبل الجهود المسلمين في هذا العلم كان الفلاسفة اليونان لديهم اعتقاد ان العين هي اللي بتقوم بكل عملية الرؤية فالعين بتطلع شعاع وفق اعتقادهم ترى به الاشياء وبالتالي نتيجة ان النظريه دي غير موافقة للواقع ما كانوش قادرين يحلوا مشكلات كتير جدا الى أن جاء العلامة ابن الهيثم أحد علماء الفيزيقيين المسلمين فتدبر في قوله تعالى يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام فقال إذن البرق هو يضيء ويظلم فأسس النظرية التي صار عليها علم البصريات إلى يمن هذا من أن الإبصار يأتي من مصدر ضوء خارجي يسقط على الأشياء ثم ينعكس على العين وهذا إلى الآن هو الذي به اكتشفت العدفات وعرف عمل المرايا كيف تعمل ثم ألات التصوير وكل هذا كل هذه الأمور قائمة على هذا التصحيح الذي صححه ابن الهيثم أخذا مباشرا من القرآن أنا ما حنقولك طب أنتو الحقائق العلمية اللي في القرآن استفدتوا منها إيه نقول له القرآن مش كتاب علم بمعنى مش كتاب علم دنيوي الإشارات دي ضمنها الله تبارك وتعالى لتكون آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أما علوم الدنيا فالناس تسير فيها ويستوي فيها المؤمن والكافر فإذا كون إن إحنا لا ندرك اللفته اللي في الآية إلا بعد الاكتشاف ما فيش إشكال تبقى الاستدلال بالآية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخلاص من عند الله قائم. لهيك إن في أمثلة كثير بالفعل كانت الآيات هي التي قادت إلى اكتشافات بعض الاكتشافات العلمية. منها كما ذكرنا الكلام في البصريات. أيضا العلم الطب ظل علم متخلف جدا. حتى كان يعني تطوره على أيدي العلماء الأطباء المسلمين وهذا راجع إلى كثرة الإشارات الطبية كما ذكرنا في مراحل خلق الجنين وفي غيره في القرآن يبقى إذن نحن بنمر على آيات بعضها قادت إلى فتح علم دنيوي وإذا يكون من أعلى يعني درجات الإعجاز آيات كانت فيها حقائق علمية لم تكن معروفة ولكن المعنى كان واضح بمعنى القرآن ما فيهوش حاجة غامضة الصحابة اللي نزل عليهم القرآن لما عرفوا أن الله أخبرهم بأن الخلق بيمر بالنطفة ثم العلقه ثم المضغة كان آخر الآيات إيه فتبارك الله أحسن الخالقين بمعنى هو ده الغرض التدبر والتأمل في قدرة الله في الخلق وده غرض تام ومكتمل من الآيات وقت نذلها ثم لما راى الناس بعد ذلك هذا الذي أخبر عنه القرآن واقعا صار هناك دليل آخر وباب آخر من أبواب الإيمان بالله تبارك وتعالى. يبقى عندنا ده بالنسبة للآيات الكونية الآيات القرآنية التي ترشد إلى التدبر في الآيات الكونية احيانا بيكون فيها باب من أبواب الإعجاز هذا بابه الآيات التشريعية أيضا بيبقى فيها متعلق بالإعجاز العلمي منين؟ إن احيانا يأتي تحريم أمور وتكون سبب حرمتها ظاهر بادي كحرمة الخمر وحرمة لحم الخنزير ده بقى سبب ظاهر وذا يدل على كمال التشريع الإسلامي وانه أنطلق من قاعدة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. احيانا تقدم العلم بيوجد أو يكتشف مبررات لتحريم أمور لم يكن معلوم إيه مبرر تحريم أو يزداد الأمر وضوحا كقضية الخنزير كما ذكرنا ازداد الامر اه كان في شيء بادي وهو انه ياكل النجاسات لا مع كل تقدم بالله ان الامور اخطر من كده وان حتى لو ادعوا ان اكل النجاسات يمكن تفاديه بسرعه او باخرى لا ده في امور وامراض ونحو ذلك وهكذا كان مساله الميت كان غامض سبب تحريمها ولكن هنا طب المسلم كان كان بي بياخدها تسليما وعبوديا وده الاصل حتى بعد ما عرفنا انت لما تعمل الشيء عبوديه تثاب عليه لما تقول على اصل ده مضر تبقى لم تثاب ولما تقول حرمه الله ومن تمام نعمه الله أن حرم علينا ذلك الشيء المضر يبقى شيء يعني اتم الامور لما كان الله ترك تعالى يحرم الميته ولما حرم الميتة فالمؤمن التزم بذلك من اجل ايمانه طب الكافر كان لا شأن له بالتشريعات ده ما يشرعه دين الإسلام لاتباع ما شأنه كانت أنت معترض من الأساس بتقول القرآن ليس من عند الله فكان هذه القضية لكن الآن لما بدأت علل في حرمة الميتة وما يكون فيها من سموم ونحو ذلك يتاكد الحكمة التشريعية في ذلك وإن لم يكن قد نص عليها في لما حرمت لم يقول انها حرمت من أجل السموم التي فيها فضلا أن يكون هناك نص وذا يبقى واضح جدا أن من الإعجاز العلمي ومن الأمثلة على ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرات جنابة إن تحت كل شعرات جنابة فأرو الشعر واغسلوا البشر او كما قال صلى الله عليه وسلم مبدا ابدأ الوضوء والغسل امر به المسلم عبادة عايز يصلي فض كان في حدث اكبر يغتسل ولكن لما جاء العلماء يعللوا انه الماء هو الطهور والوضوء في الاعضاء الظاهرة اللي هي بتتعرض دائما للعرق وغيره وغيره فكان الأنسب للي عايز يقف بين هذا الله تبارك تعالى عشان يبقى منشرح الصدر انه يزيل عنه ما يمكن أن يعكر عليه صف الوقوف بين هذا الله في الأعضاء الظاهرة عشان ده بتكرر خمس مرات وأما إذا حدث أمر أكبر من كده فيبقى يغتسل نفس العلة أيضا ولكن لأن الحدث الأكبر ما عده الشرع حدث أكبر للجماع أو الاحتلام أو غيره يكون في انقباض أكثر للنفس فلكي يحصل الانشراح يحتاج الوسط لكن في نهاية الشرع أمر بالوضوء وأمر بالوسط والتزم المسلمون بذلك وكان ما اكتشفوه من عله وذلك ودي عله بلا شك ويوجد أثر ظاهر في مسألة الانشراح بالوضوء والانشراح بالوسط لكن العلم الحديث بيقول لنا إيه؟ العلم الحديث بيقول ان الغدد العرقية زي البول بالضبط بتفرز بتخرق احد اجهزه الاخراج ولكنها بتبقى معدلات اخراج السموم فيها متفاوت وان اعلى درجة اخراج للسموم بتكون عقب العملية الجنسية وبالتالي كل مسام العرق اللي على الجسم عليها سموم فلذلك اذا كان مع نشاط الغدد الجنسية نشاط الغدد العراقية فأخرجت سموم على الجسم لازم ايه تبغسل ده, ده الحكمة في مشروعية غسل الجنابه عموما فلما تلاقي ان الحديث اكد ان تحت كل شعرات جنابة ده يبقى في علة ما كانش الامر تعبدي فقط بالفعل والغدد العراقية تحت الشعر اكثر فلا بد من غسلها جيدا يبقى هنا دامنا العلل التي اكتشفها الطب في أمر الوضوء والغسل فعلى أي إن, إن بالنسبة للآيات الكونية يبقى فيها إرشاد لبعض أسرار الخلق ما اكتشفت كان هذا يعد من الإعجاز العلمي الآيات التشريعية كل ما أثبت العلم حكمة جديدة أو أيد حكمة وذا يبقى أمر أظهر وأوضح أو أيد حكمة علق عليها الحكم شرعا كل هذا يدل على أنه من عند الله تبارك تعالى كما ذكرنا مثال واحد يكفي فضلا ان يبقى فيه عشرات الأمثلة الواضحه الصريحة اللي لا تحوجنا إلى تعسف في فهم ايات اخرى لما بنقول مثلا غسل الجنابه ما جبناش حاجه جديده ما قلناش ان الايه كان معناها غلط مثلا أو كان الصحابه فاهمينه غلط لا هو كان في أمر بالغسل وكان في بيان ان تحت كل شعره جنابه ونحو ذلك وازداد هذا الأمر بوضوحا بالعلم الحديث بخلاف اللي بيضطر ينسف معنى الآية نسفا ثم يلبثها ثوب بعض النظريات العلمية وذا من التلاعب بكتاب الله وكما ذكرنا هناك يكفينا مثال واحد فضلا من هذه الأمثلة الكثير فهذا يعني مقدمة بين يدي إلى الآيات تذكر لنا بعض المظاهر الكونية وبعضها كما ذكرنا يدرج تحت ما يسمونه الآن بالإعجاز العلمي في القرآن وهي في الجملة كلها مدرجة تحت الإعجاز البياني واللغوي في القرآن حيث كان طريقة القرآن في وصف هذه الأمور الكونية في أعلى درجات الوصف مما قصر عنه في حول الشعراء الذين كان الوصف هو أحد أهم الأمور التي يعولون عليها احتفظ